يا حارة اليسمين والله ابكي على الغالي والله يا حارة اليسمين والله ابكي على الغالي باسم يا نور العال اسمك بالسماء يلمع قذاف واسمك بطل قذاف واسمك بطل وش بيه البطل عاله والله وجبيان الوفية إلى النذل ما يوم ما يوم يركع علمتنا نصون الوطن علمتنا علمتنا نصون الوطن والله يشغد عفراك الغوالة والله عين الوطن تدمع قائد كتائب شو غداء الأقصى باسم يا بوسرية يا معلمنا انت المجد دمك ينبت حرية جيشك يا فارس الليل ورجالك فتحاوية يا صامد وسط الميدان انت الراي المحمية شعبك حالف لك بالدار Baasmi abu serriya, baasmi abu ser